شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Allahu Akbar Allah Kvaru Allahu Akbar Allah Akbar Allahu Akbar Allah Akbar.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 ولا إِلَى النار مصيرنا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بِذُنُوبِنَا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أَرْحَمَ الراحمين اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ونسألك اللهم عيش السعداء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 واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اشغل قلوبنا بحبك والسنتنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك والائك اللهم انا نعوذ بك ان نقول زورا او ان نغشى فجورا او ان نكون بك مغرورين يا رب العالمين اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انا نشكو اليك ما لا يخفى عليك وما لا يعزب عنك ارقنا يا رب ما ترى وما تسمع وما لا يعزب عنك اللهم انا نسالك الفرج القريب والنصر العاجل لاخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم آمن فزعهم اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم اللهم ارحم رهابهم اللهم ارحم أنين الصغار وبكاء النساء اللهم أنت اولى بهم لا أبر بهم منك لا أرحم بهم منك لا أرأف بهم منك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 فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انزلت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم ما قسمت في هذه الليله المباركه من عفو وغفران وفضل وامتنان وخلود في الجنان ونجاةٍ من النيران فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له بطالته يا ذا الجلال والإكرام